للي سرى ودمعي جرى ومحد درى اني بكيت وقت مضى وقلب رضى وحكم القضاء اشتكيت قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم والرب لي توفاهم بمرضي